بسم الله الرحمن الرحيم الف لام كتاب انزل اي كاني توريدنا سمنلومات الى نور بي ابن ربي الى صراط العزيز الحامي ما في الارض وايل للكافرين من عذاب شديد بي ما ييس تب م الحةدن الأاخران مئیش ویسو وَلاَ قَدْ أَوْحَيْنَا مُوسَى بِيَادِينَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِن قَرْيَتِكَ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقوم وفي بناء من ربكم عظيم وإذ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ ل شَكَرْتُمْ لَا أَزِيدُكُمْ مُؤَلَّى إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ I love you. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فرج أحدوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما وَإِن لَ فيِي شَكك وَإِن لَفِي شَكِ مَِّا تَذَرَُ